الوحدة السادسة الدرس الثاني أهمية الوقت واحد استمع إلى الكلمات وأعدها ثم تأمل معانيها راكبة جمعة شاهد. صلى سمع ذهب عزف على مسرحية نزه دراجة زيارة الخليج العربي جزيرة العرب مسلسل سباحة نادي